إمام المنصب من كبر المولى يحميه المولى ده الشرط الأولاني أن يكون هذا الشخص أعلم عن زمان أقول لكم شيوخوا للطريقة العزمية أبو العزائب كما قلت ليس برجة فقط ولكنه وارث يا الله أنتم بيدكم إما أن ترفعوا إسم العزائم عزائم حالياً وإما أن تخمضوه دي الحتة بقى اللي بيخافر منها تكسب <تصفيق> على نفسك أبوك الإمام اجمع ولا تفرق أبو العزائم الشيخ طريق أبو العزائم إمامه هذا العصر. الوارث لرسول الله يبيه دماني يحل. دستور السالكين داني مره واحد مفيش يعني هو اللي بوظ بعض الإخوان وما انتزمتش ليه أني ما تحلتش بأدابة الطريق اللي موجودة في دستور السالكين لو في الإخوة الدعاء درسوا في الحد تاني ويفتح الكتاب ويقرأ هو ما يقراش بمعلومات من عنده ليه لأن لما يرى من الكتاب داخل عوازيب أولاً كينا أبو العزيم هو اللي بيتكلم. كينا أبو العزيم في بركة إني ده قوله كلامه. ما كلامه. ما بنجيش كلام من عندنا. ما بنقش كلام إيه؟ يا إني كينا أبو العزيم هو اللي بيتكلم. بصوت فلان بصوت فلان ما يمي. بس كلا أبو العزيم إيه؟ بيتكلم. وداك تكون شفوا زمان في مشايخ لزهر هي من عمود كان يجيب الكتاب كده ويرى منه. مش واضحة يبضحها. ده كده يلتزم بالقراءة. ليه؟ لانه بيعتبر بباركة السلف بتاعه. أوه. اللي الألف الكون بالسلف هو رأيه جديد. فبياخد باركة ايه؟ السلف. فلما تقرى من كتاب العزيم هتاخد باركة ديامة عزيمة. كويس؟ وبعدين جايز تفوت عليك حاجة وانت حافظ. لكن كده وانت مقيد بالنص مش هتفوت عليك حاجة. مش كيبه لا لو مدي مثلا في اداب معينة خمس انواع من اداب جايز مش حاولت منهم الاتنين لكن بالقراءة هتجيب الخمسة لكن بالحفظ ممكن اثنين اتنين وزنز تلاتة ها مش كيبه الفهم يعني احسر من الحفظ يعني, يعني, يعني وجايز في الفهم برضو في يعني يمكن ما تستوعبش يعني انتي المقالة كلها كبيرة موضوع كبير تتكلم فيه تنسى من نقطة ثلاثة إذا تقيدت بالنص مم. يبقى, ما يبقى حاجة. يتكاي... توضح. مش شفوتك حاجة وخبسيتك مش ولا التسجيل لو... لو... ولا, ولا, ولا, ولا, ولا, ولا ما نقول بات... التسجيل ابن أبو العزيم يفتي ولا يفتلى لأن ابن أبو العزيم يا مغزى إذا كنتوا أنتوا نويين تبقوا لدي أبو العزيم نمرواح في ابن أبو العزيم بدايته مقام الإحسان عد الإسلام وعد الإيمان بمراحله وبأول حد في الطريق عندنا مقام الإحسان هيبقى مستم ازاي ومحنوش اركان مش كده ولا واخ باش هاد قالت اركان الاسلام مش عنده ازاي ده هو تجاوز اركان الاسلام و... و... وشعب الايمان كلها ودخل في مقام الاحسان الله الله <تصفيق> صلوات مش تقرأ في كتاب الصلوات تحفظ يعني افترض دماغزة الم... انت عارفيني النور في مصر مش دائم يعني افترض وحنا فين حسيني اتفضل نور على حي الدرقة تكون ها تتكشفه ها ها تتكشفه ولا تتكشفه ولا تواصله يتضح المدد ولا يفضل المدد ها هاي مش هيفضل إلا إذا كان فيه حفظ مش كده لا، لكن إذا ما كانش فيه حفظ هيبقى المسألة الكهرباء كان دينا إخوان دينا والأسف يعني دخلوا بالطريق الشيخ طاهر دخلوا من باب العلم وبعدين حقيقة قال لهم يقولوا الصلاوات فبقى يقولوا الصلاوات لا فيش واحد منهم فأنا يعني سألت الله في هذا اليوم ان ربنا يقطع النور بدؤي <تصفيق> <تصفيق> وكنا قاعدين في حاضرة كان معايا اخو اسمه شطه انا وهو بس والباقي كل اخويا الدق الله يسبني الاهل اليمن سفر اليمن لا اسمه شطه يا اخي انت كانك في السفر زي برضه لا طيب الصيد شوف وخبالك ف قطع النور فجاه واحنا لسه بنقول وخبا في قراءه ازاي في الحضره حتى هم راح مقطوعهم راحوا كله ساكت <تصفيق> قرأتها أنا وعبد السلام <تصفيق> بالحوالي تلاتين أخي عدين وخبا سدقان وكانت دي درس لهم عملي شديد يعني قاسي وخبا والمهم بقى أنه ما كانش عندهم شامعة عشان كده وانا عدوم لمبة بقوا محدثين في عدم العملية دي حوسى ماليها أول ولا أخ واحبش هذه الفتاف والله بعد ما خلصنا <تصفيق> المحاضره وتمام نورنا <بيقنور> <تصفيق> <تصفيق> وخبالك فطر ابدا أبو العزاوي حبي يكشفكم درس عملي يكشفكم ويعرفكم الدوكت بتقرا في الكتاب وخبا شاته يعني وانا قلت له وحافظي ودي بقى سنه اولى عندنا سنه اولى عندنا المتحف والصور والاوراق <تصفيق> وا خبز يعني أنا لكم مرة من بركة هذه الأوراد حدث الآتي أنا كنت بحاجة لسنة 74 وثمانين ومعين الأخ أحمد كنر فأحمد كنر راح العصر يصلي في جامعة سيدنا أبو بكر كان جنب البيت إحنا نزيدين فيه فراح صل العصر ولاجي وهو راجع جايب مع واحد سواني أنا زميله ما أعرفوش هو تنقل جامع من الجامعة يعني استلطفوا بعضهم متنين بتعالها السيد والحزائم هين انت عازلت شوفي سيدا عازلت أتا لي هو ما يعرفش هذا الرجل وغيره يعرف. أخينا بعض العصر بيختم الورج فالسوداني قال له أنت من الطريقة العزمية قال له آه قال له السيد عزديل إذا صحيح يدو قال له أنت مياه. قال له أنا أخوك من السودان وبختم جنبك بس أنت سمعتك من قصودك عالي فجبتك عشان كده يعني أسلم عليك وعلى جنبك ونكمل ختم الصلاه قال له ما أنا هنا قال له خلاص خدني يعني بعد ما الصلاة خدني ليه وجابوا جي اللي عرف السوداني المصري ايه وهو اللي شاف ده ولا ده شاف ده لاقه من محظور لكن تلقاه ماتين الشيخ احمد زودي كذلك والله كان رايح مرسى مطروح كويس وهو في الطريق إلى مرسى مطروح ضرب المدفع في رمضان ففيه استراحة في العالمين دخل لي استراحة وحبا يسرد ففيش فبيس... حاجة نشرب الساعة فقال إيه؟ للراجل قالوا اللي احنا عندنا كمان فطار اللمضان يعني فطار الضيوف يعني لليه جلول سنوكلهم يعني فشيخ احمد زود كان معاه أخينا سعيد ابو سعلاك قال ملد يا ابو العزايم ملد على اعتبار ايه؟ اللي فيه حشه الفاجي شاف حاجة ساحة وخلاص مفيش اكل فالثاني صاحب الاستراحة راح معبر في ادوره خيره سلاحه سياره والله زوجتك وين الاثنين حضروا بعض اتاري اخو صاحب الاستراحة ده من اهل العروس والله زوجتك شفتش واجي انت كنتش بقى هنا تاكل في بيتي <تصفيق> بيتي ورا الاستراحة بقى قاعد اتعشى التولادي نروح ايه نفطر رمضان سوا مع واحد يا داليا وخدوا علينا بين استركن مزري يعني <تصفيق> الشرط الأولاني أن يكون هذا الشخص أعلم أن زمان إحنا عترف صار بيقدم شي واحد اللي أحفظناه القراءة مشكلة هو اللي بيجي للقراءة خليمة والثاني اللي يعني نص نص زي حالات كده خليه ور كذا ولا مش كذا ولا فهذه مسألة وفيدة إذا كان أيام خاصة أيام الصلاة بيتم عليها هذا تعالى هو القدّ، كل الأحقّ سواء هو القدّ، يبقى كذلك بنامتك أو راسد محمدية لابد بد أن يكون كذلك من على هذا النمط. أنتوا معي في الشتاء ولا؟ نعم. يكونوا أهل زمان، ولا يكون أهل الآن زمانه، أو في من هو أعلى منه؟ أعلى أهل زمان. ماشين شكله؟ ماشين. الشرط الثاني. أن يكون من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي ما معنى؟ أهل بيت رسول الله المسألة وقفت بحكرة على اليوم أقول لك الكرسي الحكم مش لدي ليأخذوا أي واحد لكن كرسي التمثيل لسيدنا رسول الله إنه قائم مقام سيدنا رسول الله لازم من أهل غيّ رسول الله. شاب؟ شاب؟ يا عم الشيخ عمر تمسين أوعد شيل الأمازيغيات وعطل نفسك مطرح. لكن الإمام اللي قالها جاب الله على رأس كل مائة سنة دي لا دي لا يفتح الله. لا أنت ولا غيرك فيها. خذ الكرسي بتاعك. اعمل رئيس وزاره. اعمل وزير أو قبض الشيخ بقوري. اعمس أي حاجة لكن ممثل لسيدنا رسول الله بعدك عن هذا لأنه لا بد أن يكون من الآلة بيت رسول الله جبنا هذا الكلام بنا نحن ناحا أنا أوجد سؤال هل ممكن أقول الإمام أو بكر؟ ها؟ ممكن؟ ها؟ أقول خليفة رسول الله, الله. أولا هل يمكن أن يكون لدينا معهم لدينا معصمان لكن إذا جاهز هدنا عليه وليه إذا رئاسة الدولة أخذ فيها خليفة لكن تمثيل لسيدنا رسول الله هي بالتالي إمام أخذ بالك ولذلك يا محمد ابن عبد سألوا المأمون أو الأمين كان في عصر مين فيه عظيم المأمون المأمون كان من الدول العباسية والعباسيين أولا سيدنا العباس عم رسول الله وخدوا الحكم منهم في غيبة أهل البيت ليس عاوزين الحكم فأخذوهم لطصور بعد قضاء الذي هو يومين، فكان دائماً صور المسألة لنا العباسيين كانوا يكررون ألا بيت لطصور الآن مثل البني أمين بالضبط فكان دائماً باستمرار يحاولوا ينقصوا من قدر سيدنا علي لأن سيدنا علي عموه، ولعباس أبوه فيميلوا إلى مين؟ العباس، والسيبين مين؟ سيدنا علي سيدنا علي منه الحسين والحسن وكل زورية أعلى بيتها سيدنا فاطمة من زورية مين؟ سيدنا حسين والحسن فهم من الفرع وكان عباس فكان دائما يستمعون ويحاولون أن يتكسوا من قبر سيدنا علي فجيه في المجلس سيدنا المحمود وروح موجه بسؤال نحمد محمد فقال له من خلافاء رسول الله فقال أهو بكر وعمر وعثمان ثم سكت. فالمأمول مبسط أولي أسألها جاب سيرة علي يبقى الحكاية جات جون بالنسبان <تصفيق> <تصفيق> على مزاجه بقى على هواه فقل غلط فرح قال له وأين علي بالدول؟ فقال سألتني عن خلفاء رسول الله ولم تسألني عن نفس رسول الله الله فالإمامة شرطة الأولين أن تكون فين في آلة بيت رسول الله ونجي نشوف بقى صورتين فقيه من فقهاء الدنيا وإمام من أهل البيت ماذا الفرق بالدنين بالعالم؟ نحب لك أبو حنيف إمام ولما يتروحوا بقى لك إن شاء الله يريدون لكم بزيارة العراق تجدوا فيه حيين في العراق حي اسم حيي الكاظمية وحيي اسم حيي الأعظمية ونكس رعب بين الشيعة والسنة فيها التالي الكاظمية فيها سيدنا موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق عامل الجامع بتاعه المقبب الذهب والقبه بالذهب ومفيش حطان بتدخل لا بالنور انا رحت في مؤتمر المحكمين العرب سنة 74 وشوكر في الناحيه الثانيه في الجانب الثاني في الأعظمية وفيها مسجد أبو حنيف النعمان وسموه الجامع الأعظم هناك اي فمساميل حاي بتاعوا العاصمية نزبا الإمام الأعظم. نشوف باليام الأعظم ده باء لما راح والتقى بالإمام جعفر الصادق. إمامه ممثل سيدنا رسول الله في زماننا. معظمكم تعلموا ما فيكم لدارس حقوق أو لدارس الأزهر. يعلم أن الشريعة عندنا. على حسب المذهب الحنفي مصادر الثقه عندنا أربعة كبار الكتاب والسنة والإجماع والقياس ثم ياتي بعد ذلك المصالح المرسلة المصادر الزراع والاستحسان وغيره وغيره من مصادر أخرى اللي هي أقل من المصادر الكثيرة فلما سمع الإمام جعفر الصادر لأن أبو حنيف يستعمل القياس كمصدر بعت استدعاء أبو حنيفة عنه جابوا من العراق جابوا إلى المدين من ورد. وقال له يا أبو حنيفة لا تستعمل القياس كمصدر مصادر فقه أول من استعمل القياس إبليس نحن لسه جبناً ما ندود منه القياس قالت ابن الله أنا درست في تقول القياس ذا إيه؟ هذا درس فقهي وهو حنف. يبقى فصل القياس لا يجوز أن يكون مصدر المصدر الفقه. ليه؟ قال لأن أول ما نستعمل قياس من إبليس. القياس هو أي أن شيء؟ القياس هو أننا أقيس قضية على قضية لاشتراكهم في العلم. يعني الخمر. حرّمت ليه؟ لأنها بتؤثر على العقل فربنا أراد يحمي هذا العقل وهي من ينهبت الله فعمل لها نص وهو حد شرب الخمر ليه لأنها بتؤثر على النعمة والعقل أبو حنيفة والفقهاء بتوعنا كلهم بيقولوا إن إنعيلا وحدة في الخمر وفي الحشيش وفي كل جميع أنواع المخدرات. إني بتجيب العقل، استعمل هنا إيه، القياس، قاس الكامرة، قاس الحشيش وغيره على إيه، على الخب، ليش في العلم وعينه، ووأيس، وعين. إنه هو بتجيب العقل، إيش كده؟ هذا نبدأ لنا فريقنا، دارسنا في الأسر قائم عليكم العين، لما جه أبو حنيفة ويستعمل القياس. هل تستيقى في رواحة أو ماذا؟ صحيفة قالوا تعالى أبو حليب تستيقى القياس وبتستيقى القياس أنا سأسألك بقى أسئلة أبو حليب والجاوب من ذلك بالقياس بتاعك شوفوا ينفع ولا ينفعش قالوا تفضل قالوا جريمة القتل أشد ولا زد؟ جوا قالوا القتل لأن القتل عقوبته القتل لكن إذا كانت ما نجل أنه وعد هل قتل؟ لا أذكره؟ قالوا طيب يا أبو حنيف إذا كان القتل أشد من الزنا يبقى ليه المولى جعل إثبات القتل بثنين شهود والزنا بربعة معين الأشد أو الإثبات؟ أشد بقياس. استعمال قياس الجريمة الأشد عاوز الإثبات إيه؟ هو الجريمة الأقل عاوز الإثبات أقل قياس فليه المولى عكس وقاعد الجريمة الأشد اثنين شهود والاري الجريمة الأقل طبعة شو؟ أين القياس؟ فأين هنا القياس يا أبو حنيف أيهما أفضل الصراخ ولا الصوت؟ فقال الصلاة لأني صلاع معي دي والصلاة مريض هصلي مسافة هصلي عين هصلي نايم هص كله هصلي فيش إطلاق الوسيلة كذا كا على سفر ما صومش مريض ما صومش مش كده وين إذا الصلاة أفضل من أي مسوم أنت إذا كان الصلاة أفضل من مسوم لما المرأة الحائض تعيد الصوم ولا تعيد الصلاه وحقها تعيد ايه الصلاه الصلاه انها افضل من ترك الصلاه مش كده يا أبو حنيفة الو سائلك فض الو المني طاهر ولا البول قال المني طاهر والبول نكس ألو ذكاء المني طاهر لين واحد بعد بزوء المني بيختصر لكن بيقول بنتوض وده طاهر وده نجس قياسا إننا من الشيء النجس أختصر ومن الشيء الطاهر توضى يا أبا حنيفة لا تقص الأمور إن أول ما قاس إبليس هنا في هذه الحالة. بقى أبو حنيفة التلميذ الأيام جعفة الصادق سنتين في بيته يتلقى عنه العجل لأنه إمام الأهل بيت وجاء أبو حنيفة الأيام الأعظم ها؟ وقال أبو حنيفة على نفسه لولا سنتين لعدتهم عن جعفة الصادق لولا السنتان لهلك النعمة الله سلام. الله, <تصفيق> الله. <تصفيق> الله. <تصفيق> الله. <تصفيق> إذا اتشرته أن يكون من آلة بيت رسول الله ولقد حدّد ذلك سيدنا رسول الله وأبصح عنه فقال إني تارك فيكم أنا ماشي إني تاركم فيكم الثقالي يخبّوا هذا الحديث ده. لكن هذا الحديث يرتب سراء نايل الخيارات يجب أن أخرجه من كف كذا مصدر مروكوا لرواد الحديث لكن الفرقة الثانية الخوارج بقى عن في كتاب الله وسنة دي تم الكتاب معروف والسنة ما هي إلا مذكرة لضحية الكتاب هي السنة جابت حال؟ زكرة مذكرة لضحية الكتاب يعني المولى قال تصل له، السنة أجر مع ركعات وطريقة الصلاة كذلك يعني لم تأتي بجيء آخر غير ما ورد في الكتاب فالكتاب والسنة، الكتاب هو الكتاب والسنة هي المذكرة لضحية الكتاب إذا كان هناك شيء ثاني ووضع عطف المغايرة كتاب الله وسنة شيء مغاير فالسنة هي ماذا؟ المذاكرة هي الكتاب لكن الحديث بقى الصح في شيء من مغايرة كتاب إني فيكم السقلين يعني الشيئين النفسين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا ولن يفترق الكتاب والعترة حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. أنا ماشي وترك لكم أي الكتاب والعلم. دي الحتة بقى لي بيخاف من نه. والحتة بقى لو سألت واحد من الكماهير الشرعية والشيخ عمرة المساني عم الشيخ عمرة المساني من نبيح وأسألك سؤال أنت والشيخ مشبوه أيهما أولا نتحدث؟ أنت قول لي بقى الملك والحكم والكرسي ده يكون شورى ولا يكون وراثه أحسن؟ يهرب السؤال ده ليه ليه ان الشوره السعوديه مش فلوس السعودية مش تدفع فلوس تم قدامك الأمراء قدامك بيجي عبد العزيز يموت يجي فيصل يموت يجي خالد ما ماتش قاعدي خالد يفتح ما هي وراءة صحيحة قل لي شكل دول الإسلامي ده صحيح هناك صحيح أمراء السعودية وملك السعودية يهربون حلال يهربون أموال المسلمين يحطوها في بنوك أوروبا أي تشتغل بالفناك يقول لك حرام أخذ عليها فايدة في باك أوروبا تمسرقتها من السعودية ويحطوها في أوروبا حلال ولا بشعر حرام ما يتكلمش من ذلك يبقى أسرع ماء للمسلمين وضعوا فيه ربا ده حلال أخذ عليه فايدة ده حرام يمشي الكلام ده هذا دي دين ربنا ما يتكلمش الشيخ مشتوهي أبداً على الحكم السعودي لكن يتكلم على سائل البدو يتكلم على إبراهيم الدسوق ده اللي عليه النهاردة في مقالة موجودة في رسول يوسف أرجو إخواننا كلهم يطلعوا عليها البنوك المعممة والبنوك صاحب القبعة بنك بعمة وبنك فيصل وبنك القبعة وبنك باركيس والاثنين بتعاملوا بالريبة البنك بعمة بتعامل بالريبة والبنك بتعامل بورنيتا بتعامل بالريبة بنك فيصل بيدري ريبة والبنك التاني بتع خواجة باركيس بالريبة والبنك بعمة زي البنك مراكيش مشتهرة حتى اللي بان في جسره هو لكن السيد البنوي كفر شرك بدعه لا الله لا لا المهم ادي العلامات اللي سيدنا رسول الله وحدنا وقال الإمامة كتاب الله واهل بيتي ما انتمستم بهم لن تضموا أبداً ولن يفترق حتى يرد عليه حول أول هذه مدرسة الإمامة هو سيدنا عليه خاتم مدرسة الإمامة والإمام المهدي المنتظر الذي سيظهر في آخر الزمان اللي كل الأحاديث مجمعة عند السنة وعند الشيعة لو لم يبقى من عمر الدنيا إلا يوم لطوّى الله ذلك اليوم حتى يبعث له رجلاً من أهل بيتي اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم آبي وهذا الحديث